الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خاد المشيق حفظه الله قال المؤلف حفظه الله المطلب الثاني التكفير قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر أولا الكفر اصطلاح وحكم شوعي محد موده إلى الله تعالى في كتابه وإلى وصوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه وليس مبناه عن الهوى والتشهي وسوء الظن أو فاسد الفهم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة للاستاذ الدكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى موضوع التكفير وتجاوزنا الصفحة الأولى لأن فيها ذكر أقوال الفرق الضاله وهذا ليس مقصودنا إن مقصودنا ذكر عقية أهل السنة في هذا الموضوع لذلك ذهبنا مباشرة إلى القواعد المهمة في أنواع معرفة أنواع الكفر أول شيء الكفر إصطلاح وحكم شرعي ما في شيء اسمه ما في كفر بعض الناس يقول كلت تكفرون كلت تكفرون احنا ما يكفر الذي يكفر هو الله سبحانه الله يحكم على بعض عباده بأنهم مؤمنون وآخرين على أنهم كافرون هذا حكم شرعي ليس بالتشهي ولا بالهوى ان والله بس بكفر فلان ما نمكفر فلان ليس, ليس إلينا هو حكم شرعي حكم نص شرعي قل الله تبارك وتعالى هم الكافرون ومن يكفر بالرحمن والكفر حكم شرعي الله تبارك هو الذي يحكم على الناس بأنهم كفار أو مسلمون وليس راجعا إلى اختيار الناس وإنما الناس ينزلون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 فكل شوك كفر وليس كل كفر شوكا وتقدم. قلنا هذه المساله فيها كلام لأهل العلم بعض أهل العلم يقول كل كفر شرك وكل شرك كفر ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى قاله صاحبه وهو يحور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد فذكر الكفر والشرك وسوى بينهما وهذا قول كثير من أهل كل كافر مشرك وكل مشرك كافر.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 فلا يعد بصوت الثانية كفر أكبر بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة هذا رأي لبعض أهل العلم وهو أن الكفر إذا أطلقه في الكتاب أو في السنة بلفظ الكفر طيب يقول إنه هذا هو الكفر الأكبر أما إذا جاء ثنتان في أمتي هما بهما كفر يعني بدون ألف ولام فيقول هذا المراد به الكفر الأصغر هذا توجيه لبعض أهل العلم لكن ليس بالعزب الظاهر الله الآن نعم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 لأنها قد تقع في غير موقعها فتعود عليه والعياذ بالله فالقصد أن أهل السنة احرص الناس وأبعد الناس عن التكفير بخلاف ما يدعيه البعض عنهم المكفرون لا الفرق الثانية المخالفة لأهل السنة هذا هو الاصل تكفر كل من لم يكن على مذهبها بينما أهل السنة يكفرون يبدعون يعني الذي يخالفه من أهل القبلة يبدعونه لا يكفرونه بينما المخالفون لأهل السنة كل من لم يكن على طريقتهم يعتبرونه كافرا، ولا يقول عنه مبت كافر، يكفرونه. بينما أهل السنة يكفرون يبدعون، وقد يكفرون ويقولون كفر غير مخرج من الملة، والكفر الكفر العملي. فالقصد أنه كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أننا نكفرون من أهل القبلة من ذنب ما لم يستحله. يعني ليس كل دم يفعله الإنسان يكون به كافرا، بل يضعون لهذا أعذارا وأسبابا كثيرة جدا.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 ولهم شوط وضوابط وتنوع وديانه في ايقاعه على المعينين فانهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه وأهم هذه الشوط في ايقاع الكفر الأكبر عليه بلوغ الحجة عليه واندفاع الشبهه عنه وممن اعتنى بهذه المساله تفصيلا ائمه الدعوه النجديه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابنائه وتلاميذهم فانهم اجلوها وحققوها تحقيقا لا اجلوها اجلوها, فإنهم أجلوها, فإنهم أجلوها الله فإنهم أجلوها تحقيقا لا تكاد تجده عند غيرهم ويضيق المقام في الواقع عن تتبعي كلامهم وجمعه هنا فالحمد لله نعم هناك فرق عظيم بين الكفر المطلق وكفر المعين قد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر من فعله وإذا قال أهل العلم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه يعني قد تفعل بدعه لكن لا تكون مبتدعا قد تفعل بدعة لأن الأصل في البدعة لا يكون لسانا مبتدعا إلا إذا التزمها فان فعلت البدعة مرة مثلا لا أكون مبتدعا. لو فعلتها وأظن أنها سنة لا أكون مبتدعا.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 تأول أن السجود إذا كان على سبيل التحيّة كما يفعل أولئك بملوكهم وبطارقتهم أنه جائز، فنباهه النبي صلى الله عليه وسلم. وحن نتكلم عن شخص مثل معاذ بن جبر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوه، مو يسبق العامة، مو يسبق يسبق العلماء برتوه يبحثة حجر، يعني من أعلم العلماء.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 بالإيمان هنا عمر وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه القصد أنه ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه ومنها المسألة المشهورة الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني وذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء لان قدر الله علي ليعدبني عذابا ما عذب وحدا من العالمين هذا وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه لماذا لأنه شدة خشيته من الله تبارك وتعالى تجعل في تصرف بدون وعي فعذره الله لذلك سبحانه وتعالى فالقصد أن القاعدة عند اهل السنة والجماعه انهم يفرقون بين الكفر المطلق هذا العمل كفر طيب هذا عمل هذا العمل لا. نساله ليش عملت هذا العمل ما هي الـ الـ يسمونها الظروف زين التي كنت فيها حتى تعمل هذا العمل قد يكون جاهلا قد يكون مكر قد يكون متاولدا واضح في أسباب كثيرة جدا ممكن يكون مثل هذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول أخطأ من شدة الفرح فإذا ليس كل من وقع منه الكفر وقع, وقع في الكفر وقع الكفر عليه نعم قال المؤلف حفظه الله وها هنا أمن مهم لا بد من التفطن له وهو أن ثم تفوق بين مواحل ثلاثة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 ثالثا ثم موهلة ثالث بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار مع إجواء أحكام الكفر عليه في أحكام الدنيا والله أعلم. نعم هذه مسألة مهمة جدا. قال أولا تعيين أن أول شيء يعني أول شيء قبل تكفير الشافر قد يكون هذا الفعل أصلا ليس بالكفر. واحد مثلا عقى قوالديه يقول يقول هذا كافر أصلا عقوق الوالد ليس بالكفر. انت شيء خلي يكون العمل ايش كفرا اول شيء ففي ناس تكفر على امور تافهة يعني يعملها الناس بل قد تكون مباحة واضح لك لجهله يرى انها من الكفر والعياذ بالله هذا لا يجوز هذا العمل اذا لابد قبل التكفير ان يكون العمل الذي كفر عليه جاءت نصوص تدل على أن هذا الفعل أو أن هذا القول كفر. أنا حدثني أحدهم يقول، أتصور أنه ليس بصادق لكن يقول يقول كنت أشرب الماء وأنا واقف، فجاءني قال أنت كافر لأنك تشرب الماء وأنت واقف. قلت لا تستعوذ ولا الدرجه يعني. ليس لهذه الدرجة. فالقصد أن بعض الناس إذا قد يكفر بشيء غير مكفر اصلا قد لا يكون معصية. فإذا لا بد حتى يكفر لا بد أن يكون العمل ايش كفرا نصت عليه نصوص الكتاب والسنة ثم التكفير المعين وهو لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يعني لا بد أن يكون مثلا عاقلا بالغ سيأتي بالضار ممكن عاقلا بالغا لو المجنون نطق بالكفر ما يكفر الطفل الصغير لو نطق بالكفر وما أكثر ما ينطق هنا بالكفر لا يكفر الطفل الصغير ان غير مكلف لابد ان يكون مكلفا طيب لابد ان يكون مختارا لابد ان يكون عالما بما يقول وغير ذلك من الامور فالشاهد انه لا بدنا ان اجتماع الشرط وانتفاء الموانع حتى يحكم على الانسان بالكفر قال وهذا مناطه للقضاة الشرعيين ايضا مو اي واحد يكفر لان لما تحكم على الانسان بالكفر معناها ايش مرتد مرتد معناها ايش يقام عليه حد الردة فهذا ليس لكل أحد إقامة الحدود معروف أنها ترجع للقاضي بأمر الوالي فالقاضي يناديه ويقيم عليه الحجة ويناقشه وكذا ثم يحكم عليه بالكفر إذن مو أنا اللي يناقشه ويحكم عليه بالكفر وإنما القاضي هو الذي يناقشه ويناظره حتى يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان الكفر صريحاً ما في مجال يعني واضح ولا لا ماذا إنسان لا يتلاوه يقول قرآن محرف؟ هذا ما يحتاج قاضي هذا كافر مرتد هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة لكن هنتكلم عن مسائل فيها فيه مجال للأخذ الرد والنقاش وكذا هذه لا يحكم بالكفر هكذا إلا القضاة قال في مرحلة ثالثة لو الإنسان مات على الكفر لا نحكم عليه إنه في النار لا نحكم عليه إنه في النار فرق بين نحكم عليه إنه كافر وفرق نقول عنه إنه في النار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 الامر الثاني ابو طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا اله الا الله فراش الموت كلمه احاج لك عند الله لو لم يكن له أه يعني أه سلطه او قبول أن يحاج, يحاج بها عند الله تبارك وتعالى لما قال هذا الكلام اذا كانت ستنفعه هذه الكلمه وكذلك الان قضيه هذا الانسان الكافر نعلمه انه كافر نعامله أنه كافر يعني لو مات كافر لا نقول يمكن قال لا الله في مقابر المسلمين ونصلي عليه لا نعامله في الدنيا معاملة الكافر لا نصلي عليه لا نرثه لا نورث اولاده منه لا يكفل لا يغسل لا يدفن في مقابر المسلمين هذا انتهينا منه طيب في النار لا في الجنة لا, <تصفيق> يعني لا ليس معنى ان نقول انه ليس لنا انه في الجنه نقول إذا كان هكذا مقيدها إذا كان مات على عقيدته تلك فهو في النار لكن نحن لا ندعي على ماذا مات واحد يقول لا أنا عنده واخر كلمة نطق بها أنه يا رب يا مسيح أنقذنيك يقول هذا خلاص واضح لكن الأصل لا نحكم على الناس بمجرد أنهم كانوا كفارا في الدنيا انهم مخلدون في النار ثم قد يكون هذا الإنسان معذورا عند الله تبارك وتعالى قد يكون ما بلغته الحجة قد يكون وصله دين مشوه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 لأن هناك شروطا وموانع يجب مواعاتها واعتبارها فاهل السنة يقولون من قال هذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر وعندما يتعلق الامر بالشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكمون بكفه حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاوكمها واضح شرط هذه قلنا قبل قليل وهذه قاعدة عظيمة يتميزون بها عن غيرهم لان التكفير ليس حقا لاحد يحكم به على من يشاء على يحكم به على من يشاء على وفق هواه بل التكفير حكم شوعي يجب الرجوع في ذلك إلى ضوابط الشوع فمن كفره الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجه فهو كافر قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله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 فانه لا يكفر حتى لو وقع في مظهر من مظاهر الشك او الكفر فمثل هذا لا يستحق العقوبه حتى تقام عليه الحجة نعم يعني قد يكون الشخص أنكر امرا من الدين زين؟ مثلا الاخ لام يورث السدس كما هو معلوم والاخ لاب عصب ياخذ الباقي والاخ الشقيق اه عصب ايضا ياخذ الباقي فلو مات شخص وعنده ثلاث اخوه اخ شقيق واخ لاب واخ لام مثلا ما عنده لا ام ولا اب ولا زوجه ولا عيال بس اللي يرثون اخوانه واحد من اخوانه شقيق والاخر لاب والثالث لام فكيف تكون التركه الاخ لام ياخذ السدس والاخ الشقيق ياخذ الباقي والاخ لاب يمسك الباقي ليس له شيء الاخ لام ياخذ السدس والاخ الشقيق ياخذ الباقي والاخ لاب ليس له شيء وهذا بيجمع لو أن انسانا ما يعرف بالفرائض واحكام المواريث وكذا وجاء وقالوا لا هنا هذه المساله الطر له مثل بالديوانيه ولا شيء شي واحد ذكر هذا المثل واحد قال قال لي الاخ من ام ياخذ السدس والاخ الشقيق ياخذ الباقي قال الاخ لياب قال لا مال شيء قال لك كيفك مال شيء اخ لياب اقوى من الاخ لام زين لو اخ لياب واخ ليوم شلون قال الاخ ابو اخ أب ليوم قال, قال الاخ لام ياخذ السدس والاخ لياب ياخذ الباقي قال شفت الحين تعطيه الباقي الحين ما تعطيه شيء قالي لان هنا يمنعه الاخ الشقيق الاخ الشقيق يحجبه يحجب الاخ لأب ياخذ مكانه قال زين ما دام الاخ الشقيق يحجب الاخ لأب ليش ما يحجب الاخ اليوم هذا على مزاجه فقام وانكر قال لا ابدا يا يحجبهم اثنينهم يا يعطونهم اثنينهم وعلى كيفك طيب انت الحين قاعد تنكر مساله مجمع عليها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 لو يدن هذا ترى فيها مصحف قال يا عمي ارفسه هذا كافر واضح الله أهان المصحف رفسه برجله لكن لو رفسه لا يدري أنه مصحف لا يكفر فالخطأ مما يعذر به نعم الاكراه الإكواه على الكفر بضوابطه الشوعية يعتبر من موانع التكفير في حق المعين وذلك بالضوب والقتل والتعذيب أو قطع عضو من أعضائه بالفعل لا مجود التهديد اللفظي ويغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك فهو لا محاله فيباح إظهار ما يخالف الدين ولا يأثم النطق بالكفر أو فعل لانتفاء ورده والإعادة لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدوان فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم هذه مسألة مشهورة جدا وهي قضية الإكراه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 الإكراه يكون بحيث أنه يعني فيه ذهاب النفس أو ذهاب الأعضاء أو كذا أما أن البعض يرى أي إكراه يعني حتى لو خزن يقول يعني عفوا بعض مثلا يسافر إلى بعض البلاد مثلا يحلق لحيتك مثلا ليش تحلق لحيتك قال هناك يأذوننا في المطار يأذونك يعني وين توصل أدية قال يعطلوني ساعتين في المطار و يسمعوني كلام وأنا غني تحمل في سبيل الله سال تحمل في سبيل الله لكن إذا قال لا إذا رت مطار يأخذوني عذبوني يسجنوني زين يضربوني يأخذون زوجتي يأخذون كذا وصل هنا مرحلة إيش في إكراه واضح فأيضا الإكراه يقدر بقدره أما إكراه يعني معنوي أو كذا تحمل الإنسان في سبيل الله ما ينطق بكلمة الكفر وكذا وإنما ينطق بكلمة الكفر إذا كان إكراهه حقيقيا متوقعا أما مجرد ظن فهذا لا يكفي أبداً إلا كان غلب الظن يعني وقعت لآخرين أو ما شابه ذلك من الأمور. نقف هنا والله أعلم. وصلى الله عليه. يا هل عند سؤال؟ إذا كان يعتقد فعلا أن هذه المعاصي ليست حراما هذا لا يقال مستحل لأن هذا لا يرى حراما اصلا إذا كان من أهل العلم يعني أو متبعا لاهل العلم أما إذا كان صاحب هوى فهذا مكابر لكن لا يكفر بهذا لكن إذا حل حراما معلوما يقول, يقول هذا حرام يقول أجري حرام بس انا أقول حلال هذا يكفر نعم لا يجوز والله اذا كان على اساس ان سنه جديده دخلت ها بين المسلمين والله اذا كانت بين المسلمين المفروض يعزيه يعزيه إيه؟ لأن الان كم عمرك 57 يعني أعمار أمتي بين الستين والسبعين ما أنت أنت بدأت بالعد التنازلي صحيح؟ بدأت بالعد التنازلي مفروط تعزيه بدلا ما تقول لك العام أنت بخير تقول عسى الله يسر عمرك وعينك يقول ابن الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فالعاقل الذي يعزي الناس في ذهب السنة لأن ذهب بعضه. ولا الحين بنتشر رمضان رمضان لادخلات العشر الاواخر بدل ما تهنيه تقول له راح رمضان ما بقي إلا القليل وكذلك هذا وهذا من جهل الناس اليوم أن يسوون عياد ميلاد كل ما طافت سنة كل ما طافت سنة يسوون عزه تعال راح من عمرك كم راح من عمرك وكم عملت وماذا قدمت الله المستعان يا